والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوضكم سبعا شذادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنسنا من المعصرات ما تبجأ جا لنخرج به حب ونبت وجنات ألف فا إن يوم الفصل كان ميطا يوم ينفخ في الصور فتئتون أفواجا وخطوط السماء فكانت أبوابا وسيرة الجبال فكانت سراة إن جهنم كانت مرصدة للطاعين ما أبا لا بذين فيها أحقابا كَوْمٌ وَلَا شَرَابَ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً أَن وَفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِزَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدا كَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يوم يقُول الروح والملائكة تصفّى لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وَقَالَ صَوَابَةُ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ مَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَأْوَى إِنَّا أَبَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ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 فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم ميئلما من خاف فمقام ربه ولهن النفس عن هي الماء يسألونك عن الساعة أين مرصها فيما أت من ذكرها إلى ربك منتها إنما أت منذر ما من يخشها كأنهم يوم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 تغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يسّكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكّر فمن شاء يصحف مكرامة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كراما بررة قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نقطة خلقه فقدره ثم ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي صبا ثم شقّتَنَا الأرضَ شبا فَأَنبَتْنَا فيها حبا فَأَنبَتْنَا فيها حبا وعنبَوَ وقطبا وزيتونَوَ نخلَ وحَدائِقُ الرَّبَو وفَاكِهَتَوَ أبدا عَلَكُمْ وَمِنْ أَنْعَامِكُمْ فَإِذَا وارهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرا إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت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 وإذا الجحيم زعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أغسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسولنا الكريم ذي قوة عين العرش مكين مطاع ثم أمين وما أصحابك بمجنون وما أصحابك المبين وما هو على الغيب بظليم وما هو بقول شيطان راجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور ربعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غراك يا ايها الانسان بربك الكريم ألقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كافيين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغا نفسها شيئا والأمر يومئذ لله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولا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 كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يطال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علبين وما أدراك ما عليون كتاب مرطون يشهده المقرابون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك يناظرون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نطرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يترامزون وإذا طلبوا إلى أهلهم طلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إنها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 أدينت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأدينت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا يا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من وتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من من أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابِهِ يَسِيرَ وَيَقْلِبُ إلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَى وَهْرِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَى طهره فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أللي أن يحور بل إن ربه كان به بصيرا فلا ساق و وما وساق والقمر إذا اتسق لا تركب نطبقا طبقة فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بر كفروا يكذبون والله أعلم بما يؤمنون وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَبَرَّجَتِ الْبُرُوجُ وَالْيَوْمَ الْمَوْعُودُ وَشَاهِدٌ ومشهود تِلْكَ اَصْحَابُ الْاُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ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 بل أتاك حديث الجنود فلعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوم حِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ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 وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلان رحامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها أراضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة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 لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر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 وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض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 يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وَأَنَّ له الذكراء يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد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 فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولده لقد خلقنا الإنسان في كبده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 فَلَقَدْ تَحَمَّلَ الْعَقَبَهَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَهَ فك رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفاروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدا والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، وَالسَّمَاءِ وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها،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 فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم غضبا بهم فسوها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والانثى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 ووجدك عائلة فأغنى ووجدك عائلة فأغنى فأم اليتيم فلا تقهر وأم السائل فلا تنهر وأم بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسران مع العسر يسران فإذا فرغت فأصبح وإلى ربك فرغب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 إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوا أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لإن لم ينته لنصفع بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فلندع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترى إن But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 جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثطالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدرنها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا اللي يرو أعمالهم فمن يعمل مثلا ثروة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا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 افلا يعلم إذا بعثر ما في القبور افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يوم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة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 فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية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 ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلا الذين, آمنوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدر ويل لكل همزة نمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدرك من الحطمة وما أدرك من نار الله نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطم نار الله نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده في عمد ممدده. ألم تر كيف فعال ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصق مأكول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم مِن جوع، الذين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رأيت الذي كذبوا بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم.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 فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ما ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم ما عبدون ما اعبد لكم دينكم لكم دينكم ولي دين اذا جاء نصر الله والفتح اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله عنه ماله وما كسب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 ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلقه ومن شر غاسق إذا وقبه ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ الناس الجر الوصاى الخناس الذي وصى في صدور الناس من الجنة من الجنة والناس تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وَجَعَلَ فِيهَا سراجا وقمر منيرا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ربنا لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت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 السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانك وتعالي عما يقول الظالمون والكافرون والفاسقون علما كبيرا يا من يعلم عدد مكايل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار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 ايمان ولك الحمد بختم القران ولك الحمد ان بلغتنا رمضان ولك الحمد ان بلغتنا اخر رمضان ولك الحمد بختم القران ولك الحمد بختم القران كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وبسطت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 لا يقابل التوبة ولا يبلغ مدحتك قول قائل اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا لك الحمد شكرا لك الحمد ويترا لك المن فضلا لك الحمد السرمد عمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأمد كما ينبغي لجلال وجهك أن تحمد لك الحمد حتى ترضى لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسيره. سبحانك لا نحصي ثنا عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمامك. نواصلنا بيدك عدل فينا قضاءك ظن فينا حكمك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم وجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يقيم حدوده اللهم واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقاه ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقاه اللهم وجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارق وارتق كما كنت ترتل في الدنيا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها اللهم إنا نسألك أن تثبت في قلوبنا حفظ كتابك اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا وبلغنا من الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين اللهم واجعل أعمالنا كلها خالصة واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ بك مما لا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل أحب حبيب إلينا طاعتك وابغض بغيض إلينا معصيتك واجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهبا اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين اللهم وأعنا على ديننا بدنيا اللهم أعنا على ديننا Kiitos وعلى آخرتنا بتقوى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حب وحب من يحبك وحب عمل صالح وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وعصمنا من فتن الدنيا واوفق اللهم اعصمنا من فتن الدنيا ووفقنا لكل ما تحب وترضى وثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الآخرة <تصفيق> اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا حدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وافقر عبادك إليك وهب لنا غلا لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عمن عن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضٍ عناه اللهم إننا نسألك أن تثبتنا على الدين حتى نلقاك اللهم واجعل آخرك كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرا ولا مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أزل عنا الغلا وأزل عنا الربا وأزل عنا الوباء وأزل عنا الزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم لا تدع لنا هما إلا فراجاته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا تايبا إلا قبلته ولا أيما إلا زوجته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته اللهم لا تدع لنا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله ردتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنك تعلم بأن لنا أحبابا على أسراتهم اللهم فأنزل عليهم عافياتك اللهم فأنزل عليهم عافياتك وجعل ما أصابهم رفعة في درجاتهم اللهم واجعل ما أصابهم تكفيرا لسيئاتهم اللهم وألبسهم لباس العافية كي يسبحونك كثيرا ويذكرونك كثيرا اللهم إنك قد نعمت علينا بالبنين والبنات اللهم فاحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك اللهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وعلمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم وسهل أمورهم وأصلح أحوالهم اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين واجعلهم عدة لمجتمعهم وأمتهم اللهم أصلح بهم البلاد والعباد اللهم واحفظنا وإياهم من شر الفتن والشهوات ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ شبابنا المبتعثين والمبتعثات اللهم احفظهم بحفظك وأكلهم برعايتك واحفظ عليهم دينهم وأعر وعذهم إلى بلادهم سالمين غانمين اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين اللهم واجعلهن طاهرات عفيفات لربهن طائعات ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعات وبالصحابيات مقتديات اللهم واجعلهن هاديات مهديات غير ضالات ولا مضلات الحاضرات منهن خاصة والغائبات عامة اللهم وارزقهن الولد الصالح اللهم ارزقهن الزوج الصالح والولد البار اللهم رحماك رحماك باليتامى والمساكين والفقراء والمحتاجين اللهم وفق أغنياءنا للعطف على فقرائنا اللهم رحماك رحماك بالمطلقات والأرامل والمعلقات اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم رب سماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت رب كل شيء ومليكه إله الأولين والآخرين نسألك يا ربنا أن ترحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم واعنا على برهم أحياء وأمواتا اللهم اعنا على برهم أحيان ومواتا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية ومن كان منهم ميتا فتجاوز عنه يا كريم وأنزل على قبره الضياء والنور واجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسال وماتوا على ذلك اللهم وارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم اللهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم اللهم وأبدلهم أهلا خيرا من أهليهم اللهم وارحمنا إذا وصلنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم وآنسنا صحشتنا في القبور اللهم وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم يم كتابنا ويصر حسابنا وثبت على الصراط يقدمنا وجعلنا من السبعة الذين تضللهم في ظلك وجعلنا من السبعة الذين تضللهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك ونشهدك يا ربنا بأننا نحبك ونحب ملائكتك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نشهدك بأنه قد أدى الأمان اللهم إنا نشهدك بأنه بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد فيك حق جهاده اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته ومتنا على ملته وأرزقنا شربة هنية من يده شربة لا نضمأ بعدها بادا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين ودرجه والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج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 فلا تردنا خائبين إلهنا هدأت العيون وهجعت الجفون وأنت حي قيوم يا إلهنا ها نحن واقفون في الثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له اللهم ها نحن ببابك واقفون هذه نواصينا الخاطئة بين يديك وأمورنا لا تخفى عليك يا حبيب التوابين يا حبيب التوابين يا أمان الخائفين يا رجاء المنقطعين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا نعترف بذنوبنا ها نحن عبادك الفقراء المساكين المقرون المعترفون بذنوبهم ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسمه ورغم لك أنفه إلى نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وتربص الشيطان بنا اللهم إنا نشألك اللهم إنا نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا ومعاص أثقلتنا يا سيدنا ويا إلهنا ويا غاية رغبتنا نسأل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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونستجير بك من النار هؤلاء عبادك المقصرون المذنون ما أتينا في هذه الساعة المباركة، ولا في هذه الليلة المباركة، ولا في هذا المكان المبارك إلا طلب لرحمتك، إلا طلب لرحمتك، وطلب وطالب للرضاك اللهم لا تخيب رجانا اللهم لا تخيب رجانا اللهم واكتبنا في هذه الليلة من عتقائك من النار اللهم اكتبنا في هذه الليله من عتقائك من النار ووالدينا وأولادنا وقاربنا وأزواجنا وأحبابنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ولسائر المسلمين اللهم إنك غني عن تعذيبنا اللهم انك غني عن تعذيبنا فارحم ضعفنا فارحم ضعفنا وقبلت توبتنا وغسل حوبتنا وتقبل دعانا ولا تفرق جمعنا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه ونستجير بك من النار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 ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إلهنا وربنا عز جارك وجل ثناوك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إلهنا وربنا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر ام بمن نلْتَجِئُ وَأَنْتَ الْكَرِيمُ السَّاتِرُ أَمْ بِمَنْ نَسْتَنَصِرُ وَأَنْتَ الْوَلِيُّ النَّاصِرُ أَمْ بِمَنْ نَسْتَغِيثُ وَأَنْتَ الْمَوْلَى الْقَاهِرُ إِلَٰهَنَا لَقَدْ عَظُمَ الْكَرْبُ وَاسْتَدَّ الْخَطْبُ وتفاقمت صنوف المحن والبلايا على إخواننا المستضعفين في بلاد الشام يا ناصر المظلومين يا ولي المؤمنين يا أمان الخائفين اللهم إنك تعلم من حالهم ما لم نعلم وترى من حالهم ما لا نرى وتسمع من أنينهم ما لا نسمع اللهم إنك قلت وقولك الحق ألا إن نصر الله قريب اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا وأن تجعل لهم من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم وأنزل عليهم من النصر والتمكين فأضعى فما نزل عليهم من البلاء، اللهم يا من نصرت عبادك في بدر وفي القادسية وفي الفرقان اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع على الحق كلمتهم اللهم ياتذر يا ذا القوة التي لا تغلب ويا ذا العزة التي لا تقهر اللهم أقر عيوننا بهلاك بشار اللهم أقر عيوننا بهلاك بشار وأعوانه اللهم يا منتقم يا جبار يا منتقم يا جبار يا قوي يا قهر اللهم عليك بطغية الشام بالشجر اللهم قتله بسلاحه اللهم إنه في قبضتك اللهم إنه في قبضتك اللهم إنه في قبضتك وتحت سمائك اللهم انتصر للدماء التي أريقت اللهم انتصر للدماء التي أريقت وللنفس التي أزهقت وللأطفال التي قتلت وللنساء التي رملت اللهم اقتله يا قوي يا عزيز اللهم عليك بالطغاة الظالمين وعليك بالنصيرين المعتدين وبأعوانهم من الرافضة المجرمين اللهم انزل عليهم سخطك ورجزك اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد اللهم كل لإخواننا في مصر وفي العراق وفي تونس وفي بورما وفي كل مكان اللهم اجعل لهم من كل هم من فرجا اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم وألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم وأجمع كلمتهم على الحق اللهم اجعل المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم اجمع المسلمين على كل ما تحب وترضى وفقهم للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم واتفهم شر النفاق والشقاق والافتراق وألبس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الأمن والإيمان اللهم واحفظ بلدنا اللهم واحفظ بلادنا واحفظ عليها عقيدتها وطمأنينتها ورخاءها واستقرارها وولاة أمرها اللهم اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأدم الأمن والإيمان على بلاد الحرمين وفق ولي أمرنا بتوفيقك ويده بتأييدك أي له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحضه عليه اللهم احفظ رجال أمننا واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاة اللهم من بذل ما له أو جاهه أو جهده للدعوة إلى دينك اللهم فبارك له في نفسه وفي ماله وفي ولده وأصلح ذريته واغفر ذنبه يا رب العالمين اللهم ارحم من بنا هذا الجامع اللهم واجعله وزوجه يتقلبون في جنات ونهار اللهم وحشرنا وإياهم في زمرة المتقين اللهم وفق العاملين والعاملات والمشرفين والمشرفات في هذا الجامع اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم وبارك لهم في أنفسهم واموالهم وارفعهم في عليين واكتب اجر كل من ساهم و أكتب أجر كل من ساهم وبذل في خدمة المصلين يا رب العالمين إلهنا وسيدنا ومولانا يا غاية رغبتنا يا منتهى قصدنا يا من عم فضله يا من وسعت رحمته كل شيء يا رحيم يا رحمن لديع السماوات والأرض اللهم إنك اللهم هذه أيدينا لم ترفع لسواك وهذه جباهنا لم تسجد لغيرك اللهم إنك قد تفضلت علينا بإدراك رمضان اللهم إنك قد تفضلت علينا بإدراك رمضان وحرمت غيرنا اللهم قد تفضلت علينا بإدراك العشر وحرمت غيرنا اللهم إنك قد تفضلت علينا بإدراك آخر رمضان وحرمت غيرنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم اختم لنا شهر رمضان بأفرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبالعتق من نيرانك واجعل موعدنا بحبوحة جنانك اللهم واكتبنا في نهاية هذا الشهر بالعتقائك من النار اللهم واكتبنا ممن فاز بقيام ليلة القدر ونال ما فيها من الثواب والأجر اللهم اجعلنا من قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعدت لما أمامه اللهم ولا تجعل أعمالنا هباء منثورا اللهم لا تجعل أعمالنا هباء منثورا ولا تجعلنا ممن رغمت أنوفهم في رمضان هؤلاء عبادك واقفون بين يديك ما جاءوا إلا طلب لرحمتك اللهم لا تصرفنا إلا وقد قبلت منا اللهم لا تصرفنا إلا وقد قبلت دعانا وغفرت ذنوبنا اللهم لا تصرفنا إلا وأنت راضينا اللهم اضرح في هذه الساعة نظر المرحومين اللهم انظل لنا نظر المرحومين المقبودين برحمتك يا رحم الراحمين اللهم إن كان في سابق إلمك أن تجمعنا فيه مثل هذا الشهر اللهم فبارك لنا فيه وإن قضيت بقضي أجالنا وما يحول بيننا ومن ربنا وإن قضيت بقضي أجالنا وإن قضيت بقضي أجالنا وما يحول بيننا وبينا اللهم فأحسن الخلافة على باقينا واجعل الموعد جنات النعيم واجعل الموعد جنات النعيم مع النبيين والصدقين والشهداء والصالح اللهم ما اسألناك اللهم ما اسألناك من خير فاعطنا وما لم نسألك فابتدينا. اللهم ما قصر عنه علمنا ولم تبلغه مسألتنا اللهم إنا نسألك إياه برحمتك يا أرحم الراحمين